119. إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون 110. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسرعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في دُنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا فَكُنْ لِلَّهِ وَابْتَغِ إِلَيْهِ وَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْ لَهُ مَغُول يَفْتَدُ بهِهِ مِ النذَابِ يَوْمِ طامَةِ م تُ قُبِّلَ مِنهُم وَلَهُ معذاَاب